تسعة. مثل مع زميلك أو زميلتك الحوارين التاليين حضرتك السيد أحمد؟ لا، أنا هشام عبد الله، عفوا لهذا التأخير آه، أنت السيد هشام، تشرفنا فرصة سعيدة، أشكرك على دعوتك للمقابلة هل أتيت بسيرتك الذاتية؟ نعم كل الأوراق معي سلوى أهلا آه مريم أهلا بك لا أراك منذ زمن كيف حالك؟ الحمد لله بخير لكن أنا مشغولة بالدراسة الله يوفقك